أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في بداية السنة التاسعة في شهر ربيع الأول أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مئة راكب وفي خمسين فارس مئة ركبان وخمسون فارسا لهدم صنم اسمه الفلس كان عند طيق فصال إليه علي رضي الله عنه وهدمه وأحركه هدمه كسره وأحركه بالنار. ولما حارب عباده هزمهم واستاق نعمهم وشاءهم وسبيهم قاتل علي رضي الله عنه عباد هذا الصنم وهزمهم واستاق نعمهم وشاءهم وسبيهم أخذ استاقها يعني ساقها أمامه واخذها. وكان في هذا السبي فيه سفانة أو سفانة قيل هذا هذا قيل اسمها وقيل اسمها غير ذلك المهم أنه كانت في هذا السبي أخت لعدي بن حاتم كان فيه سفانة بنت حاتم الطائي ولما رجع علي إلى المدينة طلبت سفانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمن عليها فأجابها لأنه كان من سنته صلى الله عليه وسلم أن يكرم الكرام فدعت له وكان من دعائها شكرتك يد افتقرت بعد غنى ولا ملكتك يد استغنت بعد فقر وأصاب الله بمعروفك مواضعه ولا جعل لك إلى لئيم حاجة ولا سلب نعمك كريم إلا وجعلك سببا لردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم ارسل علي رضي الله عنه لادم صدم صنم طيب طيب قوم من العرب كان فيهم حاتم الطائي حاتم الطائي كان مشهورا بالإكرام كان كريما جدا ومات في الجاهلية وجاء ابنه من بعده عدي بن حاتم حاتم كان يشعل النار في الليل على الجبال لكي يعرف الناس أن هنا من يضيف الضيوف فيذهبون للطعام مجانا حاتم كان مشهورا جدا بالكرم ومات في الجاهلية جاء من بعده ولده عدي وكان عدي أيضا معروفا بالكرم ولكن ليس مثل أبي وكان عدي ملكا في قومه وكان نصرانيا يتبع دين النصارى ولكن كعادتهم يحجفون في دينهم، فكان يأخذ منهم ربع الغنيمة إذا قاتلوا فربع الغنيمة يذهب للأمير ليس كما في الإسلام الخمس للنبي صلى الله عليه وسلم ثم هذا الخمس يقسمه النبي على الفقراء ليس كذلك بل ربع الغنيمة يذهب إلى الأمير له خاصة به هو خاص به فلما علم بقدوم جيش المسلمين لما علم عدي بهذا استعجل فجمع قومه وجمع أهله وهرب وبينما هو يسلع في جمع أهله وقومه والهروب نسي أختا له نسيت بين الزحام أخت له فلما ابتعد بمسافة تبين له أن أخته سفانا ليست موجودة وبقي متحيرا هل يعود وإن عاد فماذا يفعلون به والآن يظن المسلمين وصلوا إلى طيء وبدأ قلقا ثم ذهب إلى الشام فلما ذهب دخل المسلمون إلى طيء وحدث بعض قتال فقاتلهم المسلمون وأخذوا غنائم منهم وكان في الغنائم سفانة بنت حاتم الطائي فجمعت الغنائم والسبيو في مكان قريب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلما مرى النبي صلى الله عليه وسلم قامت إليه سفانة وطلبت من من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمن عليها يا رسول الله طيب هلك الأهل وغاب الوافد ومثل هذا فقال من وافدك؟ من هو وافدك؟ قالت عدي بن حاتم قال الفارل من الله ورسوله عدي الذي هلغ من الله ورسوله ولم يجيبها النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان اليوم الثاني قامت فقالت مثل هذا الكلام ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبها ايضا ولما كان يوم الثالث لم تتكلم فاذا برجل من خلف النبي صلى الله عليه وسلم يشير اليها ان تكلمي فقامت وتكلمت الى النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الكلام فعفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم عفا عنها النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لما لانه كان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يعفو عن ال يعفو عن الذي كان سيدا من القوم ثم افتقر فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يذله قالت طلبت سفانت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمن عليها فأجابها بعد يومين كما قلنا ثم قال لا انتظري حتى يكون أول ركب ذاهبا إلى الشام فذهب معهم فلما حضر ركب ذاهب إلى الشام جهزها النبي صلى الله عليه وسلم وارسلها معهم فلما رجعت إلى اخيها تكلمت معه كلاما شديدا كيف تركتني وكيف تركت أختك وهربت وكذا وكذا ثم بين لها أخوها أنني والله ما كنت أريد ولكن هذا الذي حدث ما كانت ما كان ذلك مقصودا ثم سألها عن النبي صلى الله عليه وسلم وسألها عما وصله من الاخبار أنه تركها يعني كرامة لها ول تقدير لشأنها فأخبرته بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بل وهي التي شجعته على الذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم المسلم فذهب رضي الله عنه وأسلم بعد ذلك وسيأتي قصته ودعت للنبي صلى الله عليه وسلم دعان بليغا ف دعت له كان من دعائها أنها قالت شكرت كيد افتقرت بعد غنى يعني أسأل الله أن تشكرك اليد التي افتقرت بعد غنى مثلي يعني مثل حالي أنا كنت غنية وكنت سيدة في القوم ثم أصبحت فقيرة عندما أخذ كل شيء فدعت له أن يشكره مثل هؤلاء ولا ملكت كيد استغنت بعد فقر وليس العكس لأن الأصل أن الإنسان إذا كان غنيا ثم افتقر تجد فيه تجد حسن الخلق ما زال فيه أسلوب الأغنياء ما زال فيه والعكس عندما يكون الشخص فقيرا في الأصل ثم يصبح غنيا فإن تجده يتكبر تجده لا يحسن التصرف لأنه لم يتعود على هذه النعمة هذا في الغالب الأعم وليس دائما فدعت له بذلك ثم قالت وأصاب الله بمعروفك مواضعا أسأل الله أن ينزل معروفك على موضعه المناسب كلما فعلت معروفا يكون في مكانه ولا جعل لك إلى لئيم حاجة ما جعل الله لك إلى لئيم يعني بخيل حاجة أسأل الله أن لا يجعلك تحتاج إلى بخيل ولا سلب الله نعمة كريمة إلا وجعلك سببا لردها عليه. أسأل الله أنه ما سلب نعمة كريمة إلا وجعلك سببا في رد هذه النعمة عليه. وكانت هذه المعاملة من رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سببا في إسلام أخيها عدي بن حاتم الطائي. هذه المعاملة لما وصلت إلى عدي عدي رجل مقاتل رجل مجاهد يعرف طبيعة العرب ويعرف ما معنى السبي إذا أخذت امرأة في السبي كيف يكون حالها فلما سمع هذا الكلام ولما سمع كيف عامله النبي صلى الله عليه وسلم طيب تعجب من هذه المعاملة وعند ذلك رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما وهو الذي كان فر إلى الشام عندما رأى رأيات الإسلامية قاصدة بلاده لما رأى رأيات متوجهة إلى بلاده هرب. وذهب إلى الشام وكان من حديث مجيئه أن أخته توجهت إليه بالشام كان مختصر الكلام أن أخته بعد أن أسرت وبعد أن عفت النبي صلى الله عليه وسلم عنها توجهت إلى الشام وأخبرته بما عوملت به من الكرى فقال لها ما ترين في أمر هذا الرجل وكانت سفانته على ما هو ظاهر كانت عاقلة هادئه كانت حكيمة فقال لها ما ترين في أمر هذا العلو فقالت أرى أن تلحق به سريعا رأيي أن تسعى إليه وأن تذهب إليه فإن يكون نبيا فللسابق إليه فضله إذا كان نبيا حقا فمن سبق إليه له فضله بدون شك وإن يكون ملكا فأنت أنت يعني إذا كان ملكا فأنت ستكون عنده في منزلة عالية فيكون لك الملك والمنزلة معه. قال والله هذا هو لا هذا هو لا صحيح وعند ذلك خرج عدي رضي الله عنه حتى جاء المدينة ولقى رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عدي المسجد والنبي جالس صلى الله عليه وسلم فسأل النبي عاديا من الرجل من أنت هو دخل عليه والنبي لا يعرفه قال عادي بن حاتم فقام النبي صلى الله عليه وسلم إليه يعني لما رأى عاديا قام النبي وهذا ايضا من باب ماذا من باب إعطاء الناس منازلهم فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبقى معه في المجلس بل أخذه إلى حجرته أخذه إلى بيته صلى الله عليه وسلم قال من قال عدي بن حاتم فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم الى بيته وبينما هما يمشيان اذ لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم امراه عجوز بينما هما يمشيان قابلت امراه كبيره في السن النبي صلى الله عليه وسلم فاستوقفته يا رسول الله أنا وليدك في أرض استوقفت النبي صلى الله عليه وسلم فوقف النبي لها طويلا تكلمه في حاجتها وقف النبي طويلا وهي تتكلم بحاجة الله وعلم ماذا يعني لم يذكر في أي شيء تكلمت تشكو من من الفقير تشكو من ولدها تشكو من حياتها تتكلم في شيء والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع إليها ويكلمها وعديم ينتظر فوقف لها طويلا تكلمه في حاجتها فقال عدي والله ما هو بملك أنا أعرف الملوك وأخلاق الملوك لا يقفون إلى الفقراء هكذا ولا يتكلمون مع الفقراء بهذا الأسلوب بل لو تكلم الفقير تكلم كلمة أو كلمتين والملك لا يهتم أو لا يقف معه طويلا فقال والله ما هو بملك ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا دخل بيته تناول النبي صلى الله عليه وسلم وسادة من جلد محشوة ليفا فقدمها إلى عدي وقال اجلس على هذه النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى بيته وفي البيت وسادة من الجلد جلد خروف جلد ناعز جلد صنع منه وسادة وفي داخلها ليف هذا الليف هو من أغصان شجر التمر شيء من التمر من الشجر من الذي يكون في الشجر في داخلها فقال النبي خذ هذه اجلس على هذه هذا ابن الملك هذا كان ملكا في قومه فهمنا ولكنه ينظر في بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد شيئا بيت بسيط جدا اجلس على هذه فنظر فلم يجد عدي إلا واحدة التي أعطاه النبي ليس هناك غيرها فقال بل تجلس عليها أنت يا رسول الله فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم واعطاه له قال لا بل اجلس عليه هذا من باب اكرامه ايضا وجلس النبي صلى الله عليه وسلم هو على الارض وقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عدي اسلم تسلم اسلم لله تعالى تسلم تكن سالما في الدنيا وفي الاخره قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه فقال عدي اني على دين أنا لست لست من عباد الأصنام أنا على دين أنا نصراني وعندنا دين أتبعه من السماء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلم بدينك منك يعني أن أنت على دين أنا أعرف هذا الدين الذي أنت عليه أكثر مما تعرف فقال عدي أنت أأ أنت أعلم بديني مني يعني هل هل تكون عالما بهذا الدين أكثر مني فقال النبي صلى الله عليه وسلم له نعم ثم عدد له النبي أشياء كان يفعلها اتباعا لقواعد العرب وليست من دين المسيحي في شيء قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألست تمشي في قومك بالمجباع؟ ألست تأخذ ربع الغنيمة؟ قال نعم قال هل يحل هذا في دينكم؟ هل هذا في دين النصارى مقبول قال هذه عادة العرب قال سألت عن دين النصارى أنت تقول أنا أتبع دين النصارى هل هذا في دينكم مقبول أن تأخذ ربع الغنيمة قال لا قال إذن هذا ليس دين النصارى هذا دين العرب عدد له أشياء كأخذه المربع وهو ربع الغنائم فقال ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عدي إنما يمنعك من الدخول في الدين ما ترى تقول إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لا لهم وقد رمته العرب مع حاجتهم فوالله لا يوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذ يا عدي أنا أعرف ما الذي يمنعك من الإسلام ربما يمنعك من الإسلام ما ترى المرأة التي رأيت والوسادة التي تجلس عليها وأنت تقول يتبعه ضعفاء الناس وفقراء الناس وهؤلاء الفقراء العرب أصلا لا ترغب فيهم كل واحد من هؤلاء الفكراء طرده قومه لأنهم لا يريدونه أن يكون بينهم إنما يمنعك من الدخول في الدين ما ترى الذي تراه أمامك تقول مثلا في نفسك إنما اتبعه ضعفة الناس الضعفاء من الناس هم الذين اتبعوا ومن لا قدرة لهم من ليس لهم قوة وقدرتهم العرب مع حاجتهم والعرب قدرتهؤلاء ضعفاء لأنهم ماذا؟ لأنهم محتاجين لأنهم فقراء ليس لهم قيمة فوالله يا عدي أنا أحنف لك بالله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه سيفيض المال يوشك يعني يكاد يقترب يقترب المال أن يزيد أن يفيض بمعنى يزيد ويكثر حتى يخرج من حدوده حتى لا يوجد من يأخذ حتى يأتي وقت لا يوجد من يأخذ ماذا؟ من يأخذ المال ولعلك إنما يمنعك من الدخول فيه ما ترى من كسرة عدو وقلة عددهم ربما يمنعك أيضا سبب آخر أنك ترى العدو كثير وأن عدد المسلمين قليل لاحظ عدد المسلمين في فتح مكة كان عشرة ألاف هؤلاء المقاتلون ليس كل المسلمين من المسلمين رجال ونساء وصغار الصن وغير ذلك هؤلاء المقاتلون ثم خرج إليهم من مكة ألفان في حنين وهؤلاء أيضا ليسوا كل أهل مكة بل هؤلاء الذين يقاتلون ثم أسلمت هوازن وهوازن عددها كبير نقول خمسة آلاف لأن عدد جيش حنين كان عشرة آلاف تقريبا من المشركين فنقول مثلا خمسة آلاف أسلم بقي خمسة أخرى الذين هم ذهبوا إلى الطائف هنا مثلا فيقول لهم أنت تنظر إلى عدد المسلمين سنقول مثلا عدد المسلمين 15 ألف من المقاتلين يوجد 15 ألف آخرون مثلا فيكون العدد عدد المسلمين تقريبا مثلا يكون العدد 30 ألف إذا نظرت إلى 30 ألف بالنسبة إلى البلاد الأخرى بلاد الشام للروم لفارس لغير هذا تجد العدد ما زال قليلا فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ربما هذا الذي يمنعك ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم طيب يا عدي أتعرف الحيرة الحيرة هذه في بلاد العراق مكان في العراق أتعرف الحيرة قال لم أرها ولكن قد سمعت بها أنا ما سافرت إليها ولكن نعم سمعت بها هي في بلاد العراق معروفة لم أرها وقد سمعت بها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يتمنى هذا الأمر الأمر هذا الأمر هذا الدين سيتم سيكون دينا كاملا تاما لا يتمنى هذا الأمر حتى تخرج المرأة من الحيرة تطوف بالبيت من غير جوال يعني الله تعالى سيتم هذا الدين حتى تأتي المرأة من العراق إلى مكة للطواف بالبيت لكي تطوف بالبيت فلا تحتاج جوازا من أحد لا تحتاج أن تقول يا فلان ساعدني ولا يا فلان أدخل في جوارك بل سيكون الأمن والطمأنينة وينتشر الإسلام حتى إن المرأة تخرج من هذا المكان البعيد تذهب إلى الحج أو إلى العمرة ولا يعترضها أحد فوالله لا يتمنى هذا الأمر حتى تخرج المرأة من الحيرة تطوف بالبيت من غير جوال أحد ثم قال ولعلك إنما يمنعك من الدخول فيه أنك ترى الملك والسلطان في غيرهم ربما تمتنع لأنك ترى الملك وترى السلطان العظيم الذي هو يعرفه الملك بالذهب بالرجال بالقصور بالفنة ترى الملك وال والسلطان في غيرهم وايم الله يعني احلف بالله لا أن ان تسمع بالقصور البيضاء من أرض بابل قد فتحت عليهم فهمنا والله لم يمضي وقت طويل يوشك يعني هذا قريب جدا قريب جدا ترى ان هذه القصور البيضاء من بلاد بابل بابل هي بلاد العراق ستجد هذه القصور التي هناك من قصور فارس قد فتحت على المسلمين ستفتحوا والمسلمون سيأخذون ما فيها من كنوز فأسلم عديد رضي الله عنه وقدر الله لعدين أن يعيش زمنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأى هذا الذي أخبره به النبي صلى الله عليه وسلم فعاش وراء المرأة تأتي قائعة تأتي الثم مطمئنة من بلاد بعيدة تحج بيت الله تعالى لا تخشى على شيء ورأى المال يزيد حتى أصبحوا ينادون بالمال ليعطوا ينادون الفقراء يعطونهم الزكاة فلا يجدون فهمه وكان يقول إنني وجدت اثنتين وباقيت واحدة أظنها أظنها تكون لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفر بها وهو الصادق المصدوق ولا ينطق عن الهوى. عند ذلك بدأت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم تنتقل خارج جزيرة العرب يعني كان هذا الكلام كله في داخل بلاد العرب في داخل بلاد العرب قتل النبي صلى الله عليه وسلم المشركين ودخل في دين الله تعالى كثير من الناس أفواجه فسمع الروم بهذا الذي يحدث في بلاد العرب، ففكروا في جمع جيش كبير لقتال النبي صلى الله عليه وسلم لكي يوقف هذا النشاط الدعوي الذي يحدث في بلاد العرب. وهنا جهز النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك. نقف بإذن الله تعالى عند هذا ونتكلم عن هذه الغزوة المباركة إن شاء الله تعالى في ذلك القادم. جزاكم الله